غير المغلوب عليهم ولا الضالين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى لجسهم وماتوا وهم كافرون ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرت او مرتين ثم لا, يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت صوره نظر بعدهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحداث ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 في الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون طَمْأَنَّ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ يهديهم ربه بإيمانهم تجري من تحتهم لنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام